كل <تصفيق> نفسي تَسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَا تَسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أبا كثيرا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاقا لذي نوت الكتاب لتبين النوم للناس ولا تكتبونه فنبذوا عراء ظهور واشتروا به ثمنا سَمَا يَشْتَرُونَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُرْهَبُونَ أَنَّ يُحْمَدُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لايات له للانباء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقته هذا باطلا ربنا ما خلقته هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا ما ربنا انك من تدخلنا رفقد اخزيتا وما للظالم سمعنا مناديا منادي للإيمان أن آمنوا بربكم Əzəcə تحتها تجري من تحتها الانهاب فوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقل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 خير للابرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل ال عند ربه إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصفروا, اصفروا وصابروا ورابطوا واتقوا Allah